و ا ل شركه م س و الهدى و ا ق ب إذا ت ا ا و شركه إذا دعويه غير ربحيه ا و ا ت مضمون ا اجتماعي ه م و ر ه ا و ت ق <تصفيق> ع ه النابلسي قد أ ا ه ل ب ع ل و م الاسلاميه ا you